الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبع هداه الوضوء من مس الفرد قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرن ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا فقال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضى الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم بعد فما زلنا في أبواب الوضوء من كتابه الموطع و. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى بابا جديدا من أبواب هذا الكتاب وهو الوضوء من مس الذكر أي وجوب الوضوء من مس الذكر هذا معنى الباب وذكر فيه حديث مالك أو ذكر فيه حديثه عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم وهذا الاسناد خطأ في جميع الموطأة في جميع روايات الموطأ هذا الاسناد خطأ والصواب عن عبد الله بن ابي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم الصواب عن عبد الله بن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم فبدل عن ابن يعني تعوض عن� بابن لكن لكنكما عن كما هي في الكتابة ما الضحوش التصحيح يا إخواني وهنا يعني الآن هذه كلمة لإخواننا طلبة العلم الذين يحققون التراث لا تحقق داخل النص وإنما حقق خارج النص خلي النص كما هو وعلق خارج النص بأن هذا الإثناد خطأ والصواد ابن وليس عنه كما أشار إليه المحقق وذلك أن محمد ابن عمر بن حزم لا تعرف له رواية عن عروة ابن الزبير لم يروي أصلا عن عروة ابن الزبير وإنما سمع من عروة عبد الله ابن أبي بكر وهذا الخطا اخواني وقع في جميع نسخ الموطة بهذا جزم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله لكن ابن وضاح رواه على الجاده لكن ابن وضاح رواه على الجاده فقال عن عبد الله بن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أنه سمع عروه بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم ومروان بن الحكم هو ابن ابي العاص الاموي المدني لا تثبت له صحبه ليس من الصحابه وهو الذي جاء بعد يزيد بن معاوية وهو الذي جاء خليفة بعد يزيد ابن معاوية وكان كاتب عثمان ابن عفان رضي الله عنه توفي سنة خمس وستين للهجرة قال فتذكرنا ما يكون منه الوضوء اي ما يجب منه الوضوء وهكذا كان دأب السلف مذاكرة العلم حيث اجتمعوا تذاكروا العلم ونشروا بعض مسائل العلم فأخذوا يشرحون ويستدلون ويبينون الأحكام وبهذا تكون مذاكرة العلم ولا يشترط الإنسان أنه يعني يبذل جهد عظيم إذا كان عنده واحد من إخوانه من طلبة العلم يأخذون كتابا ويقرؤونه فيما بينهم ويستفيدون ولا يشترط أنه يكون مجلس مثل هذا الذي نحن فيه يعني يختار كل واحد يختار له صديقا نبيها يعني عنده يعني شيء من العلم فيأخذون كتابا سواء كان مطولا او يعني مختصرا فيقرؤونه جميعا من اوله الى اخره ويدون طالب العلم المعلومات او الفوائد على طرة الكتاب بداية الكتاب كان صفحة بيضاء كي تجيه في اثناء الكتاب يقول مثلا انظر كلاما مهما مثلا في حكم بيع ما لا تملك الصفحة كذا ويحيل عليها عند المذاكرة بعد سنوات يجبد الكتاب يشوف يعود يرجع لي فيك الفوائد يستذكرها بسرعة فيعني الواجب على إخواننا يعني والمطلوب أننا نحيي مثل هذه المذاكرات العلمية ولا نركن إلى الدنيا فإن الدنيا شغلها عظيم ولا ينتهي وكما قالوا توعنا اللولين قالك ما كانس واحد مات وقضى شغله صح ولا لا جميع اللي ماتوا يا خلاه شيء حتى ذلك النحوي الذي افنى عمره في علم النحو لما حضرته الوفاة واجتمع عنده اصحابه قالوا له ماذا تشتهي قال, قال أموت وفي نفسي شيء من حتى يعني مازال ما مع حتى حتى هذا ما فرهاش معها ما رح يموت ما فرهاش في فالمقصود أن الناس يموتون ولا يقضون مصالحهم فالأفعد بهذه الدنيا من اغتنم أوقاته فيما ينفع من مذاكرة العلم أو الاجتهاد في العبادة قال فتذاكرن ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مث الذكر يعني ويجب الوضوء من مث الذكر والذكر جمعه مذاكير وليس ذكرانه الذكر جمعه مذاكير وهذا خلاف القياس هذا خلاف القياس حتى يفرق بينه وبين الذكر الذي هو ضد الانثى قال فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء يعني يجب الوضوء من مس الذكر فقال عروه ما علمت هذا ان عروه كان يجهل هذا الحكم فقال ما علمت ان الوضوء يجب من مس الذكر فقال مروان بن الحكم اخبرتني بصرة بنت صفوان وبصرة بنت صفوان هي بنت صفوان ابن نوفل الاسدية وقيل كنانية وهو مردود فحابية لها سابقه وهجرة قديمة فحابية لها سابقة وهجرة قديمة كانت من المبايعات عاشت رضي الله عنها الى خلافة معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه وكانت ابنتها عائشة تحت مروان بن الحكم وكانت ابنتها عائشة تحت مروان ابن الحكم وعائشة هذه الام عبد الملك بن مروان الخليفة المعروف الذي كان الحجاج في زمنه والذي بسببه قتل الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فاذا العلاقه التي بين, مرو... بين مروان بن الحكم وبين بسره بنت صفوان انها ام زوجته فقال مروان بن الحكم اخبرتني بسره بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا مس احدكم ذكره فليتوضع وهذا صريح هذا الحديث صريح في ظاهره وظاهره صريح في وجوب الوضوء من مصر الذكر وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى في المشهور من مذهبه لكن المروي عن الإمام مالك في هذا الباب ثلاثة مذاهب ولهذا قال ابن العربي رحمه الله تعالى قال مذهب مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة لا يتحصل يعني لا يعني يجزم به أحد من الناس لا يتحصل يعني لا يجزم به مذهب مالك في هذه المسألة لا يتحصل لأنه قد رويت عنه فيه أقوال كثيرة ومحصلها ثلاثة وقول الأول لا وضوء من مفت الذكر سواء كان الماث سناسيا او متعمدا هذا القول الاول عن الامام مالك رحمه الله تعالى وهذا كمذهب اهل العراق يعني الحنفية وهذه رواية اشهب عنه الاولى لان اشهب روى استحباب الوضوء في الوقت واذا قيل يستحب الوضوء منه في الوقت معناه انه غير واجب الوضوء غير واجب وأيضا هذه رواية أيضا او هو قول سحنون ورواية ابن القاسم في العتبيه إذا هذا القول الأول وهو القول بالوجوب مروي عن الإمام مالك القول الثاني المروي عن الإمام مالك وأنا أرجو من إخواني أن يصبروا على هذه الأقوال أنه لا بد أن نتفقه يا إخواني في مذهب مالك أن نعرف أقوال مالك في الفقه لان أكثرنا يا إخواني يجهل مذهب الإمام مالك فإذا عرفنا مذهبه وعرفنا دليله بعد ذلك نستطيع ان نحكم على هذا المذهب بالصحة أو بغير الصحة أو بالأرجحية أو بالمرجوحيه بناء على اقوال أهل العلم ولست أنا الذي أخطئ مالك لأنني أصغر من أن أخطئ الإمام مالك رحمه الله هو إمام جليل لكن نتبع حسبنا أننا نتبع الدليل وأننا نغرف من معين أهل العلم الكبار الذين يناقشون في مثل هذه المسائل. المسألة تقول القول الثاني عن الإمام مالك إيجاب الوضوء من مسه، يعني يجب الوضوء هذا عكس الثاني عكس الأول. يجب الوضوء من مس الذكر سواء مسه ناسيا أو متعمدا، بشرط أن يكون المس بباطن الكف أو بالأصابع، بشرط أن يكون المس بباطن الكبس أو الذي يوجب الوضوء بباطن الكف او بالاصابع سواء حصلت اللذه او لم تحصل سواء حصلت اللذة او لم تحصل وهذا الحديث يخرج على هذا المعنى قالوا وان تهو بظاهر الكف هذا ظاهر الكف او بالذراع قالوا لم يجب عليه الوضوء لم يجب عليه الوضوء وإن التزى وإن حصلت اللذة هكذا قال قوله الثالث المروي عن الإمام مالك الفرق بين الناس وبين المتعمد فالناس لا وضوء عليه يعني لا يجب عليه الوضوء والمتعمد يجب عليه الوضوء سواء حصلت اللذة أو لم تحصل اللذة وفي هذا المعنى المرأة عموما لأنهم يذكرون ملامسة الرجل للمرأة في هذا الباب. انه لا يوجد دليل صريح في لمس المرأة، لكن يذكرون لمس لمس المرأة في هذا الباب، ونقول من هذا الباب. وقد ذكرنا عن مس في المرأة في باب القبلة، لأن مس المرأة على القول الصحيح أنه لا يجب منه الوضوء لا يجب منه وإن حصلت اللذه إلا إن انزل الرجل فإن حصل الانزال وخروج المذي في هذه الحالة يجب الوضوء إذن يتحصل من مذهب مالك أنه على ثلاثة أقوال القول الأول بعدم انتقاض الوضوء بمسك الذكر ناسيا أو متعمدا وقول الثاني يجب الوضوء من مس الذكر ناسيا أو متعمدا بشرط أن يمسه بباطن الكف أو بالاصابع والقول الثالث التفريق بين الناس وبين المتعمل واضح فذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يدعم مذهبه فبدأ بهذا الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الآثار في هذا الباب وسنقرأ الآثار ثم نتكلم عن هذا الحكم قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد لعلك مسيست ذكر لعلك مسيست ذكر وهو الصواب يعني الكفر هو الصواب نعم قال فقلت نعم فقال قم فتوضأ فقمت فتوضات ثم رجعت قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول اذا مس احدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله انه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضا فقلت له يا أبتي أما يجزيك الغسل من الوضوء قال بلى ولكني احيانا أمس ذكري فاتوضا قال وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح نسيت فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاة وهذه الآثار كلها التي ساقها الإمام مالك رحمه الله تعالى لبيان حكم وهو أن من مس ذكره فعليه أن يتوضأ بدأ الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث بسرة بنت صفوان وهو أصل في هذا الباب في باب مسك الذكر أو انتقاض الوضوء بمسك الذكر وهو أصل فيه وأيضا يذكرون اصلا آخر مرفوعا وهو حديث طلق بن علي وحديث أبي هريره رضي الله عنه سننبه عليهما إن شاء الله ثم ذكر بعد ذلك هذه عادة الإمام مالك رحمه الله أنه يستدلوا للمرفوع ويدعمه بالآثار الوارد عن التابعين أو عن الصحابة خاصة من هم من أهل المدينة لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى يجعل عمل أهل المدينة دليلا شرعيا يحتج به وربما أحياناً يعني اه اه احتج به على بعض الأحاديث المرفوعة التي ربما يكون عنده فيها شيء فجاء بحديثه عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاف الزهري أبو محمد المدني وثقه بن معين وغيره توفي سنة أربع وثلاثين ومئة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاف الزهري أبو زرارة المدني المتوفى سنة ثلاث ومئة أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاف فاحتكت أي فحك بيده ذكره ولم يذكر في هذا هل الحكه بحائل أو حكه بدون حائل لكن مذهب سعد بن أبي وقاص أن مس الذكر بحائل أو بغير حائل ينقض الوضوء عنده فلا غرابة في أن ينكر سعد بن أبي وقاص على ابنه مصعب فعله هذا سواء كان بحائل أو بغير حائل قال فكنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحسكت فقال سعد لعلك مسست ذكرك وهذا هو الأفصح بالكثر ويذكرون أيضا مسست بالفتح لكن الافصح بالكثر قال فقلت نعم فقال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت ثم ذكر اثر عبد الله بن عمر من طريق نافع أنه كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء وكذا أثر عروة ابن الزبير من طريق ابنه هشام أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء ثم ذكر حديث سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي يعني عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضا فقلت له يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء قال بلى ولكني احيانا امس ذكري فاتوضا ثم ختم بأثر سالم ابن عبد الله أيضا عن أبيه قال كنت مع عبد الله ابن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى قال فقلت له إن هذه للصلاة ما كنت تصليها لأنه صلىها بعد طلوع الشمس مباشرة والنافلة لا تجوز بعد طلوع الشمس مباشرة بل هي منهي عنها نهيا شديدا مؤكدا لأن الشمس في ذلك الوقت تطلع ويسجد لها عباد الشمس وتطلع بين قرني شيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فمنع المسلم من أن يصلي في ذلك الوقت حتى لا يتشبه بهؤلاء الكفار لأن مشابهة الكفار أو النهي عن مشابه أو مخالفة الكفار عفوا والنهي عن مشابهتهم أصل من أصول أهل السنة وهو مقرر في الاحاديث الصحيحة وفي القرآن العظيم فكل شيء اختص يعني أو اختص الكفار به او خص الكفار به انفسهم فلا يجوز للمسلم ان يفعل مثل فعلهم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه عندما صلى جالسا فصلوا قياما فاشار إليهم ان اجلسوا ثم لما أتم صلاته قال لقد كنتم أن تفعلوا فعل, فعل قوم فارس والروم بملوكهم أو, بملوكهم أو أمرائهم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل كونه مشابها لما يفعله الأعاجم مع ملوكهم في القيام وبهذه المناسبة يعني انبه على مسأله وهو أن المسلم إذا كان جالسا ودخل أحد الداخلين فلا يقم ليسلم عليه إلا أن يكون قادما من سفر أما إن كان يعني لم يقدم من سفر فإنه إن دخل فابقى جالسا ولا تقم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه أن يقوم أحدهم للاخر إلا أن يكون مسافرا فمن شدة تحر النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من مشابهة الكفار منع الصحابة أن يصلوا قياما مع أن القيام في الصلاة من فروض الصلاة فأشار إليهم أن يجلسوا أي إذا صلى الإمام جالسا فعلى المأمومين أن يصلوا جميعا جلوسا إمعانا في النهي عن مشابهة المشركين مس الذكر تلف فيه أهل العلم اختلافا كبيرا وكل طرف تمسك بدليل وهذه المسألة مهمة يا إخواني لماذا لأنها تعم به البلوة ما منا إلا ويفعل هذا كان رجلا أو مرأة ربما عن نسيان وربما عن عم إذا احتاج إلى ذلك ولهذا وجب على المسلمين جميعا أن يتعلموا هذا الحكم وقد قالت أم سليم رضي الله عنها عندما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق إن الله لا يستحي من الحق المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام عليها غسل فقال نعم إذراء الماء فقال نعم إذراء الماء فهذه امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يستحي منه عادة لكنها أرادت أن تتفقها في دين الله فلم يمنعها الحياء لأن هذا الحياء ليس في موضعه فإذا كان الحياء ليس في موضعه فإنه يكون مذموما وإنما يكون الحياء ممدوحا إذا كان في موضعه لهذا نقول إن الله تعالى لا يستحي من الحق ولا بد من بيان هذه المسألة لعمومي ابتلاء الناس بها وأن أكثر الناس يفعلوا هذا ولهذا اختلف أهل العلم في هذا الباب اختلافا كثيرا فقال بعضهم أن مس الذكر ينقض الوضوء وهو المشهور من مذهب الإيمان مالك هذا القول الأول هذا القول الأول وهو أن مس الذكر ينقض الوضوء عندما نقول مس الذكر سواء قصد اللذة أو لم يقصدها سواء ناسيا أو متعمدا قالوا ينقضوا الوضوء ودليلهم ماذا وحديث حديث بسرة بنت صفوان الذي صدر به الإمام مالك هذا الباب وهو حديث صحيح رغم ما قيل فيه استدل أيضا بحديث أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره وفي رواية إلى فرجه إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره وفي رواية إلى فرجه ليس بينهما بليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضا وهذا الحديث صحيح أخرجه ابن حبان والدار والبيهقي القول الثاني أو المذهب الثاني قالوا مدسه لا ينقض الوضوء مطلقا واستدلوا بحديث صحيح أيضا وهو حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه شيء ونبي على عليه شيء عليه لفظة على تدل على الإيجاز هذه نفتة مهمة في الحديث لأنها تفيد في الاستدلال في قوله اعليه شيء يعني هل يجب عليه شيء هذا المعنى هل يجب عليه شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إذا لا كلمة لا تدل على جواب السؤال وهو هل يجب على من مس ذكره في الصلاة شيء يعني وضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا هو الجواب ثم قال علل بعد ذلك قال إنما هو بضعة منك إنما هو جزء من سائر جسدك كأنك ما اذنك أو ما سستعينك او مسست يدك لماذا لانه جزء منك قالوا هذا الحديث هو الذي ينبغي ان يتمسك به في هذا الباب وهو حديث صحيح رغم ما قيل فيه من انه حديث منسوخ علاش لان طلق بن علي اخواني جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام ثم غادر ولم يرجع ثم غادر ولم يرجع الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وهذا يدل على أنه متقدم، وبهذا استدل القائلون بإيجاب الوضوء من من مس الذكر. قالوا بأن حديث طلعة بن علي هذا منسوخ ويبقى الحكم لحديث بصرة بن لكن احنا نقول أين دعوى النفس وراء الدليل على النسخ؟ أما أن تقدم إسلام الراوي تأخر إسلامه هذا لا يدل على النسخ لأن المتقدم ربما سمع. من غيره في وقت متأخر ربما هذا طرق ابن علي بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم سمع الحديث من أحد الصحابة فرواه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم القول الثالث أو المذهب الثالث فصل أصحاب هذا القول قالوا إن مس ذكره بقصد الشهوة فإن, فإن وضوءه ينتقل وإن مسه بغير قصد الشهوة فإن وضوءه لا ينتقض ويكون من باب إنما هو بضعة منك وهذا القول له وجهه وله قوة علاش لأن فيه الجمع بين الأحاديث إخوان والقواعد الأصولية تقول إذا قدرنا نجمع بين الأحاديث يعني نعمل بهم جع هذا هو الأفضل وهذا القول كأن نعمل بالحديثين حديث بصرة بين صفوان التي فيه أن مس الذكر يجب, يجب منه الوضوء وعملوا بحديث طلق بن علي الذي فيه أن المس الذكر لا وضوء فيه لأنه بضعه منه فقالوا إذا مسه بشهوه فإنه ينتقض وضوءه وإن مسه بغير قصد الشهوه فإنه لا ينتقض وضوءه وهذا قول قوي في هذا الباب ومذهب قوي جدا لكن الأقوى منه هو المذهب الرابع الأقوى منه وهو الصحيح الذي ندين الله جل وعلا به القول الرابع وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية أيضا رحمه الله كما في الاختيارات ومجموع الفتاوى أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا سواء مسه بشهوة أو بغير شهوة ويستوي في هذا النساء والرجال ويستوي في هذا النساء والرجال فإذا مس الرجل فرجه او المرأة فرجها فيستحب لها الوضوء فان لم يتوضا جازت صلاته ولا حرج عليه ولا اثم عليه لكن يستحب الوضوء مطلقا سواء مسه بشهوة او مسه بغير شهوة واذا قلنا يا اخواني مستحب ورجحنا هذا القول لنكتة تعبدية وذلك أن قولنا بأن مس الذكر يستحب منه الوضوء مطلقا معناه أنه مشروع إذا قلنا مستحب معناه أنه مشروع وفيه أجر وايضا فيه احتياط فيه احتياط يعني تعمل بقول الموجبين للوضوء وفي نفس الوقت أو الوقت نفسه أنك تعمل بقول من يقول بأنه يعني من مسه لشهوة او من مسه لغير شهوة فاذا توضعت استحبابا فتكون قد تحصلت على فعل أو فعلت فعلا مشروعا وحصلت على اجر واحصلت لدينك اخذت الاحتياط بدينك وبهذا ان شاء الله تعالى يعني نقول وندين الله جل وعلا ويستوي في هذا النساء والرجال نعم. الوضوء من قبلة الرجل من قبلة الرجل مرأته قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل مرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل مرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبدالله ابن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء هذا ايضا باب ذكر فيه الامام مالك رحمه الله تعالى هذه الاثار ليبين بان القبلة قبلة الرجل لزوجته و. يمشي على من واله جس الرجل مرأته أو مرأة أجنبية يجب منه الوضوء وعمدتهم في هذا قول الله تعالى أو لامثتم النساء فجعلوا الملامثة هو مجرد اللمث وهذا الذي ذهب إليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من هو في التفسير والعلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من أخص الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمون أنه قد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه في أي ساعة من ليل أو نهار دون أن يستأذن وهذه خصيصة ليست لأحد من الصحابة رضي الله عنه وكان فقيها عالما مفسرا عابدا مجتهدا رضي الله عنه توفي سنه اثنتين وثلاثين للهجره ذكر عبد الله بن مسعود بان المقصود بالملامسه هو مجرد اللمس وصح عن ابن عباس رضي الله عنه ان الملامسه المذكوره في الحديث الايه هو الجماع وليس مجرد اللمس ذلك أن نسق الآية يا إخواني نسق الآية ذكر الله جل وعلا فيه الطهارة بقسميها الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وذكر أيضا قسمين من البدل أو قسمين من الطهارة طهارة أصلية وطهارة بدلية وصغرى وكبرى وبينت هذه الآية أيضا أسباب كل من الصغرى والكبرى في حالتي الاصل والبدل وهذا كلهم موافق لبلاغة القرآن حيث قال الله تعالى كيف الآية ذكرون بالآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاه فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذه الطهارة الصغرى قال وإن كنتم جنوبا فاتطهاروا هذه الطهارة الكبرى إذا قسمين طهارة صغرى طهاره كبرى وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب هذا هذه أسباب الصغرى أسباب الصغرى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من من الغائب أو لامفتم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اذن ذكر أسباب الصغرى وذكر سبب الكبرى وهو ان كنتم جنبا فتطهروا ثم ذكر البدل عنهما وهو التيمم وهذا يناسب نسخ القران لأن الله جل وعلا في هذه الايه ذكر نوعين من الطهاره طهاره صغرى وكبرى وذكر الاصليه وهي الطهارة بالماء والبدلية التي هي التيمم وذكر كلا من أسباب الطهاره الصغرى وهو او جاء احد منكم من الغائط وذكر سبب الطهاره الكبرى وهو قوله وان كنتم جنبا فتطهروا فترتب نفق تركب الايه على هذا النحو فوجب حمل وجب حمل او تعين حمل الملامسه على الجماع وهذا الذي رجحه أكثر اهل العلم ويدعم هذا ما روية عن عائشة رضي الله عنها بل ما ثبت عندما نقول روية فيه شيء أسلوب لكن قولوا ثبت جزما وصح جزما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وخرج إلى الصلاة ولم يتوصى وهذا فيه دليل أيضا على أن الصائم يجوز له تقبيل أهله ولا يفطر بذلك ولا ينتقض وضوءه بذلك وسيأتينا إن شاء الله تعالى التفصيل في مسألة قبلة الرجل المرأة قول الإمام مالك رحمه الله تعالى الوضوء من قبلة الرجل مرأته يشكل عليه ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوبى وهذا الحديث صحيح رجه أبو داود وعنها أيضا رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل امراه من نسائه ثم خرج إلى الصلاه ثم خرج الى الصلاه هذا اصرح من الأول الأول قبلها ولم يتوضا قد يقول قائل لانه لم يكن محتاجا إلى الوضوء في ذلك الوقت لكن الحديث الثاني أو الطريق الثاني صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذه القبلة ناقضا حيث قالت رضي الله عنها، قبل امرأة من نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوفى هذا الحديث صحيح اخرجه اصحاب السنن والاستدلال بطرف من الادلة وهي اثار ذكرها الامام مالك رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله ابن مسعود وايضا اثار ابن شهاب لا تقوى على مضاده أو رد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا وجب إخواني حمل هذه الاثار على أنها آآ يعني قناعات أو مذاهب كان يراها عبد الله بن عمر أو مذهب كان يراه عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم وأما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساءه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يصلي وفي المذهب يا اخواني مسألة اللمس ذكرنا أن المذهب اللمس عندهم يعني على أربعة أحكامه أربعة قصد ووجد قصد ولم يجد لم يقصد ووجد ولم يقصد ولم يجد وهذه كلها توجب الوضوء الا الأخير أي لمس من غير أن يقصد ليس في الذكر هذا في ملامسه المراه لم يقصد اللذه ولم يجد اللذه هذا الذي لا يتوضع عندهم اما الباقي فيتوضؤون العمل في غسل الجنابه قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة ام المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابه بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من, هو الفرق من الجنابه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحسن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها هذا الباب صدر به الإمام مالك الآثار التي تدل على كيفية الغسل والغسل بالضم اسم الاغتسال وهو تعميم البدن بالماء والأصل في وجوبه قول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فتطهروا وقول الله جل وعلا أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عادل سبيل حتى تغتسلوا والمقصود به فالطهر في أول الآية هو الاغتسال كما بينته الآية الثانية فإن كانت الآية الثانية في صورة النساء والآية الأولى في صورة المائدة فبينت صورة النساء أو التي في صورة النساء معنى التطهر وأنه الاغتسال وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عن الغسل إلى بدله إلا عند عدم وجود الماء لا كما يعتقده كثير من جهلة المسلمين خاصة في الصحراء الذين جعلوا التيمم أصلا وأحدثوا بدعة أخرى وهو الإتيان بالأحجار و يعني ركنها في المسجد في كل بقعة تلقى حجره حجرة زرقة محتوطة في العرسات هذا كله من التكلف هذا كله من التكلف ويكفي المسلم أنه يستند إلى حائط من الحيطان التي ليس فيها هذا الكارلاج هذا تكون بالسيمان ولا تكون بالبريك ويقول بسم الله ويخبط الدو خطه واحدة ويمسح, ويمسح وجهه ثم يديه إلى الكوعين وبهذا يكون قد تيمما تيمما فحيحا ولا يحتاج الى أن يأتي إلى المسجد ليبحث عن هذه الأحجار هذا أيضا من التكلف الذي لا ينبغي فبدأ الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان كيفية الغسل فقال عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة وهذا الحديث فيه اختصار وقد ورد من طرق أخرى أن الغسل بعد أن يغسل المسلم يديه يغسل مواضع النجاسة اولا حتى لا يعود إليها ثم يتوضأ وضوء الصلاة وضوء تتوضأ كما تتوضأ للصلاة هذا الغسل الشرعي بكثير من الناس يجهلونه وأنا أحدثكم بشيء ربما تتغربونه جاءني أحد الناس يوما فقال انا منذ عشرين سنة متزوج لا اغتسل لأنني أعتقد بأن الغسل من الاحتلام فقط وهو يجهل هذه المسألة التي أجمع عليها علماء المسلمين ويعرفها القاصي والداني وهذا إخواني إن دلّ إنما يدل على تفريط كثير من الائمه والوعار وطلبه العلم في تعليم الناس اولا وايضا فيه تفريط كثير من المسلمين الذين لا يبحثون عن مسائل الدين التي تتعلق بها عباداتهم لهذا وجب عليكم جميعا عينا كل واحد واجب عليه ما هو واجب كفائي واجب عيني أن يتعلم ما يصحح به عبادته وأن يتعلم ما يصحح به التوحيد والعقيدة حتى لا يقع في الشرك المحبط للعمل الذي لا ينفع معه شيء من العمل وإن كان كثيرا الواجب على المسلم أن يجتهد لتعلم التوحيد وتعلم الشرك كما قال حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فالمسلم دائما يسأل عن المحرمات ويؤكد عليها كما, يسأل كما يجب عليه أن يسأل على ما أوجب الله جل وعلا عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنبة غسل يديه ثم غسل مواضع النجاسة حتى لا يعود إليها ثم توضأ وضوءه للصلاح وضوءا كاملا من المضمضة والاستنشاق الى غسل القدمين الا انه اذا كان في موضع قذير يعني يعني لطخله رجليه فيؤخر غسل القدمين الى اخر الغسل يعني في اللقاء يصف قدمه ويخليهم منظر اما ان كان في مكان نظيف كما هو الحال الان في يعني المرشات ولا في المغتسلات التي في البيوت فانه يتوضأ وضوءا كاملا فإذا أتم وضوءه قالت ثم توضأ كما يتوضأ للصفلة هذا يدل على أنه يتم الوضوء قال ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره أطابع ساعه يدخلها يشمخها ويخلل ما كانش عدد لا يوجد العدد كائن واحد يكون فرطاف ما عندهش شعر بتخليلها بتخلي وحده تكفي بتخليلها وحده وحده تكفي وكي الله تعالى دير وعطاها يعني شعره خلى عنده شعر كبير هذا بش يخلى الأطول شعره لازم يشمخ واحد سبعة خطرات ولا عشرة داخل ما الروح على كل نحن كل نحن شعره يتهن على هذا المرأة فإن المرأة عموما يكون شعرها كثيفا فإنها تحتاج إلى تخليله عدة مرات قالوا العلة في هذا قالوا العلة في هذا وإن كان ثلث منصوص هذه العلة قالوا حتى يغلق مسامات الرأس بالتخليل فإذا أغلق مسامات الرأس بالتخليل ثم أصاظ الماء لم يتضرر الرأس بالماء هذه علة طبيه وكين علة أخرى شلعية قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم التخليل اولا بأنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع كان يغتسل بالصاع والصاع ما مقدار الإخواني الصاع أربعة امداد زوج حفنات اليدين هكذا مجتمعين من يدي النبي صلى الله عليه وسلم متوسطتين ماشي تاع واحد يديه خشان صوركه تعتيني هذه وماشي واحد يديه صغار فاليدين متوسطتين الصاع كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع فاذا اغتسل بالصاع احتاج الى ان يخلل رأسه جيدا حتى يمت جميع بشرة رأسه بالماء فاذا اخذ ثلاث حفنات كما سيأتي ثم أصادها على رأسه فإنه يكفيه ذلك الصاع فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتوضا يدخل أصابعه فيبللها ثم يخلل اصول شعره حتى يتأكد بأنه قد خلل جميع الرأس ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده يحكم ثلاث غارفات ويرميهم من غير تكلف ومن غير اسراف قال ثم يفيض الماء على جلده كله بعد يرمي الماء يرمي الماء يرميه رميا ولا يشترط أن يتبعه بالدلك في مذهب الإمام مالك قول وجه قول وجه وهو أن الدلك واجب لماذا قالوا الدلك واجب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصع فإذا لم يدلك لا يكفيه الصع قالوا أيضا الاغتسال حقيقته الدلك مع رمي الماء لكن هذا ينافي الأحاديث الواردة في هذا الباب وهو إطلاقها لافاضه الماء وافاضه الماء في اللغة هو رميه رميا من غير إتباعه بدلك لكن في المذهب يجب الدلك وهو تكلف حتى أن بعض الناس تكلف حتى ربما اتنحك هذا الزراع اتنحك ربما راح يتقلب تجدونه احيانا في في في الحمامات وغيره تلقى مسكين يتبعه ويتعذب لاجل أن يغتسل وما كان هذا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يدل على هذا أنه عليه الصلاه والسلام دخل مرة الصلاة فلما أقيمت الصلاة تذكر أنه على جنابه فدخل فأفاض على جسده الماء ثم خرج إليهم ينطف شعره ماء فكبر وصلى بهم كون من هذا المسوسين اللي يقعد نهار كامل ويحكم يقعدوا الصحابة وقفين شحال ما يشعروا شحال حتى ان بعضهم من شدة تعنته وامعانه في الدلف صار اغتساله للجنبة ما هو شيء يدوش يعني نحي نحي كل شيء يعني كم يقولوا يغسل بليه الاغتسال للجنبة يقعد حياء احيانا انا 45 دقيقة 50 دقيقة بل بعضهم طلبت زوجته منه الطلاق لانها شكت بانه مجنون اسمع غلق فيصل الداخل، طرح طرح طرح كأنه يتقلف كشه واحد هو جسمه مسكين يتبع فيه كل مكان وهذا الذي يعني يصعب العبادة على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف عليه الصلاة والسلام ولهذا كان يغتسل بالصاع، كان يغتسل بالصعب وأيضا في هذه الآثار التي أوردها الإمام مالك رحمه الله تعالى خاصة الاثر عن عروة بن الزبير عن أم ع... المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق إناء هو الفرق لكنها ما هيش بالنيلون بكري ما كاش فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من إناء هو الفرق والفرق يتسع لثلاثة آصع أو أصوع يجوز الوجهان آصع أو أصوع احنا قلنا بالإصفاء أربعة أمدال إذا هذا الفرق شحل فيه فيه 12 مد كان يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابه وهذا ايضا يعني هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان له إناء وهو الفرق يغتسل منه من الجنابه فيه رد على الإباضية فيه رد على الإباضية هو من ذهب مذهبهم في الإكثار من الماء والإباضية يا إخواني من أكثر الناس تشددا في الطهارة تعلمون أنهم إذا خرج من أحدهم ريح استنجا من جديد بل إن بعضهم بل إن مذهبهم أن الوضوء لا يجوز إذا كان في لباسك العادي الذي تباشر به مهنتك أو حياتك اليومية بل عليك أن تخلع كل فيابك ويعني تغتسل وننصح إفواني إذا كنت في الحج إذا كنت في الحج ما تقعدوش قدام المخيم لي فيه الإباضية لأن بيوت الخلا ما تصحكمش موثوسين يدخلوا ما يخرجوش بعدو رحوين كين أهل السنة اللي يعني كلهم وضوءهم سهل ومتيسر وما يتوسوسوا ما ولا شيء هذا الحديث إذا فيه رد على الإباضية لأن الاكثار من الماء مخالف للسنة والسنة هو الاقتنص السنة جاء في بالاختصار وفي صحيح البخاري عن أنثن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ثم يتوضأ بالمد نبي صلى الله عليه وسلم تصوروا يا إخواني كان يتوضأ بالمد هذا الماء هذا اللي يشدوه بيدنا هذا كان يكفيه للوضوء هذا يدل على أنه ما كان يعني يسرف في الماء وما كان متشددا في وضوئه صلى الله عليه وسلم لهذا كانت العبادة أشق ما تكون على الجاهل والشيطان يتلاعب بالجاهل تلاعبا عظيما. وقرأ إن شئتم إغافة اللسان تجدون من حكايات الموسوسين الشيء الخطير أسأل الله أن يعيذني وإياكم من الوسوس فإنه مرض خطير جدا جدا اعيا الاطباء اعيا الاطباء اذا هذا هو الغسل المشروع هذه صفة الغسل غسل الجنادة فنختصر لكم يا إخواني يغسل يدي ثم يبدأ بغسل الأماكن التي ربما علقت فيها النجاس حتى لا يرجع إليها حتى لا يضطر إلى الوضوء من جديد ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يدخل أصابعه في الإناء في الماء فيخلل بها أصول شعري حتى يطمئن بأن الماء قد وصل أو مس جميع بشرة رأسه ثم يأخذ ثلاث من أعلى إلى أسلله ثم يخرج مباشرة ويصلي بذلك الوضوء هذا هو الوضوء الشرعي هذا هو الوضوء أو الغسل الشرعي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن الفرق وانه ثلاثة أصع أتينا على باب, أو باب العمل في الغسل الجنابه وبينا السنة في هذا الباب على المسلم أن يعني يتمثل طريقة السنة في رفع الجنابه وعليكم الا تتكلفوا في رفعها. وذكرنا أن المذهب يا اخواني هو وجوب دلك جميع ال جميع الـ البدن. يقول؟ يقول ابن عاشر. ماذا يقول؟ أصل ما على بالمنديلي ونحوه هيك الحبل والتوكيلي. هكذا. وصل ما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل هذا فيه يعني حتى من لم يجد يعني من من لم يستطع أن يدلك ظهره فعليه أن يعني يفعل ذلك بمنديل أو بحبل أو بأن يوكل آخر بأن يدلك له ظهره هذا فيه تكلف فإذا لم يكن معه حبل ولا منديل ولم يكن معه من يدلك ظهره هل طهارته تكون غير صحيحة الصحيح أن هذا يعني فيه تكلف واهل العلم رحمهم الله تعالى يعني قصدوا بهذا الاحتياط للدين لكن احيانا بعض الاحتياط قد يعني قد يوقع في الحرج والله تعالى